أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون الذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم لَلَذِينَ التَّقَوَّنَ ذَرَبِهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا قَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد